تَغْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَارْخُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50 أَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلَعِينٍ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَا وَدُّ الْمُجْرِمُ لَئِنِ افْتَدَى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبِرٍّ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 والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولا في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منه خل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على لَا خَيْرَ مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسبُوقٍ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُزُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَارًا كأنهم إلى نصب ينفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون